الإسلام قد يمرض لكنه لا يموت شفت الإنسان لما يدخل, لما يدخل في سباق طويل ما يسمى بالماراثون مثلا لمدة لمسافة مثلا عشرين كيلو أو خمسين كيلو تجد أنك لا تلتفت إلى من يركض في البداية أو يركض في المنتصف قد يركض في البداية بطوة ثم يخفف ثم يركض ماذا ثاني ثم يخفف العبرة ليست بمن يركض أو يسرع خلال المسافة عشرين كيلو العبرة بمن يفوز في النهاية العبرة بمن ينتصر في النهاية ويأخذ الجائزة كذلك الإسلام قد يمرض فترة من الفترات لكنه لا يمكن أن يموت ولا يمرض كله قد يمرض بعض الجسد لكن لا يمرض الجسد كله خذ النقطة الثانية النصوص الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة كلها تدل على أن هذه الدينة ظاهر ظاهر شئنا أم أبينا شاء أولئك أم أبوا ورضي من رضي وسخط من فقط يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليش يا ربي أرسلته ليظهره على الدين كله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره في الآية الأخرى ويأبى الله إلا أي يتم نوره ولينصرن الله من ينصره كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وكان حقا علينا نصر المؤمنين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 وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا إلى آخر النصوص الواردة في كتاب الله تعالى من أن النصرة لهذا الدين خذ بعض النصوص من السنة يقول عليه الصلاة والسلام لا ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يبقي أن الله بيت مدن ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين ما يبقى مكان في العالم لا في غابة ولا في غار ولا في رأس جبل ولا في مهبط واد إلا يدخل هذا الدين يدخل إما عبر داعية وإما عبر أحد من البيت يدخل في الإسلام وإما عبر كتاب وإما عبر شريط وإما عبر سيدي وإما عبر قناة فضائية وإما إما عبر إداعة إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يدل الله به الشرك فقد ترى اليوم في العالم من لم يسمع بدين الهندوس ترى اليوم في العالم ربما من لم يسمع بدين البوذيين ربما رأيت في العالم كثير لا يعرف ما هو دين اليهود ولم يسمع به لكن تعال ابحث في العالم اليوم خاصة خلال السنين الأخيرة من لم يسمع بدين الإسلام أو لم يدخل إلى المواقع الإسلامية أو لم, أو لم يأتيهم داعية أو لم ينظر إلى شيء إسلامي لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة قالوا يا رسول الله كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر قالوا يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولاً قسطنطينية يعني اسطنبول أمرومية روما فاتكان فقال عليه الصلاة والسلام بلسان الواثق. يجاوب على طول ما قال لهم اوه انتم متحمسين وين قسطنطين عسانا نفتح مكة بس عسانا نسيطر على الجزيرة العرب وين قسطنطينية ورومية وش جيبنا لها لا يتكلم بلسان الواثق كأن عليه الصلاة والسلام قد كشف له الغيب قال عليه الصلاة والسلام بلسان الواثق جاوب على طول قال مدينة هرقل تفتح أولا يعني القسطنطينية وفتحت وَوَاللَّهِ تُقْسِم بِاللَّهِ لَتُفْتَحَنَّ رَوْمَا كَمَا أَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ